هادي يا قلبي اللي انت نديتو وجيرت ورا حبيته يا قلبي اللي انت ورا جالك بقى احساسي طلعت طيب قاسي واللي حسبته يا قلبي لقيته اللي حسبته يا قلبي اللي حسبته لقيته او كلمة رأيها دحكو يا قلبي عالق في دقيقة وانا من خوفي يا من صحتها تبعد عنو كل طريقة الحب ده حسيت بعذابه زي ما كون مكشوف لي حجابه حب ده حسيت بعزابه زي ما كون مكشوف اللي حجابه جالك بقى إحساسي طلعت طيب قاسي واللي حسبته يا قلبي لقيته اللي حسبته يا قلبي اللي حسبته لقيته أشكل من من ظلمك ليه وانت الجاني عليك وعليا واعتب بس عليك ازاي هو اللي انت قاسيته شويه اشكي مين من ظلمك ليا وانت الجاني عليك وعليا واعتب بس عليك ازاي هو اللي انت أسيته شوية فين اللي خصمتني على شانه يا قلبي هواه هو وحنانه ملك بقى إحساسي اللي طيب قاسي واللي حسبته يا قلبي لقيته اللي حسبته يا قلبي اللي حسبته لقيته سدت اول مصره وتقول انا حبيت واشتهى عمر الحب ما يجي في مره اصله يا قلبي بياخد وقت والايام هي اللي تبين ان كان قسي ولا حنين والايام هي اللي تبين ان كان قاسي ولا حنين جالك بقى احساسي طلعت طيب قاسي واللي حاسدته يا قلبي لقيته اللي حسبته يا قلبي اللي حسبته لقيته